سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس رمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وَأَزَلَ معهم الْكِتَابَ بالحق لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيما مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ صُلُوبَيْنَتُ بَغِيَوَ بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا واختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يندم من يشاء إلى صراط مستقيم <تصفيق> أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستثم البأساء والضراء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 وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعْسَىٰ أَنْ تَكْرَوْوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعْسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ Leven